الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجادة الزجادة كأنها كوكب دري ويوقد يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربيا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسنا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 وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبواب يخافون يوما تتقلب فيه القلوب تقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضل والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق ويشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى شيئا لم يجده شيئا ووجد الله يده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللج يغشاه مروج يغشاه موجه من فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يدا إذا جهول لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من